الوحدة الثانية الإنسان والمحبة الدرس الأول أحب وطني واحد استمع للكلمات وأعدها وتأمل معانيها مستعينا بالصور ثم اكتبها تحت الصور المناسبة لها كما في المثال مطار حديقة ملعب جبل مدرسة مستشفى جامعة جندي سلام حاسوب